وَكُلًّا وَعَدَ اللهُهُ السنَا وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَا زَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَقِرُّونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا